يض كلال المي تف ب هل البي كل المواي تفر ب هل الي في النبس من البط يضور الزها النبس من الب في الن يضور فرح بهالليالي به تفرح <تصفيق> من عالم الذر انرسم وبالاصل انقسم بذرة الطهاره بذرة الطهاره النور اللي عاش به ارتهم وطاف بحدود الزمن يحمل بشاره يحمل بشاره سبع اهل الاسمان ولد بيوم ميلاده شهد الله بجواره الله بجوارا منه اللي هالليلا نولا محمد الباقل منه بنزول سجاد محمد الباقل منه اللي صلى في المهار محمد الباقل فلنا باسم الباقي يضوي نور الزاهي فلنا باسم الباقي فلنا يضوي نور الزاهي فلنا به الليالي فلنا فرح الليالي ينتشر صح من خامس بدر بين الايام بين الايام وصافه الكل يمسى بي الشاله وصاف النبي واسمع على اسمه اسمع على اسمه بطر علم أهل العلم الزان وصفه والاسم وشمعتنا علمه شمعتنا علمه يا أحلى اسم نردده محمد الباطل يوكل نشيدين سنعقد مولداء محمد الباقم محمد الباقم يا الموادي موالي تفرا حبها الليالي يا الموادي والي تفرا حبها باسم الباقم يضوي نور الزهر عفلنا باسم الباقم عفلنا افلنا فرح بهالليالي افلنا فرح بهالليالي طار بجنان الحفل يحمل تهاني يحمل تهاني ردد تغاريد الفرح يوم للبحر صدح بحل الاغاني بحل الاغاني يحكس على اغصان الشجر طيف من نور القمر بس كالمعاني بس كالمعاني يحمل على جناح ذكور محمد الباقل كل ما يوصف ينذكور محمد الباقل في وعلان يتنافر محمد الباقل محمد الباقل يا الموالي الموالي الليالي يا عفلنا باسم الباقى عفلنا يضو نور الزاهر عفلنا, عفلنا حفلنا في دور الزاهي حفلنا فرح بهالليالي بها تنكتب ببان بعيون المحب شوق الامامه شوق الامامه واشقى ايات الهنا وفوق رمش ساكنه تحملها يا ما تحملها تشير الأمل يوم للبقر حمل روحوا سلامها روحوا سلامها يحمل في أنفاس إسان محمد الباقل من نور علام محمد الباقل وابعيني تلع لنجا محمد الباقل عفوا بالليالي يالموال <سؤال> تفرح بهالليالي حفلنا باسم الباقي يضوي نور الزاهي حفلنا باسم الباقي حفلنا يضوي نور الزاهي حفلنا تفرح بهالليالي